رجل يقول أنا دائم السفر وأعلم أن المسح على الجورب من الرخص المباحة للمسلم بصفة عامة فما شروط المسح على الجورب وقياسا على الجورب هل يجوز المسح على العمامة بالنسبة للرجل أو المسح على الخمار بالنسبة للمرأة المسح على الخفين بدل غسل الرجلين في الوضوء ثابت بالسنة الصحيحة سواء أكان لحاجة أم لا وجعله بعض العلماء من المتواتر الذي لا يجوز إنكاره والخف حذاء مصنوع من الجلد أو من مادة أخرى تشبهه كالجوخ والقطن، ويسمى المتخذ من هذه المواد جوربا والمسح على الجورب ثابت أيضا عن كثير من الصحابة وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح لكن ضعفه أبو داود قال العلماء ويشترط في صحة المسح على الجورب أن يكون ثخينا فلا يصح المسح على الرقيق الذي لا يثبت على الرجل بنفسه من غير رباط ولا على الرقيق الذي لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته ولا على الشفاف الذي يصف ما تحته رقيقا كان أو ثخينا ولم يخالف أحد من الأئمة الأربعة في ذلك بل زاد المالكيه في الجورب أن يجلد ظاهره وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي الأرض وعلى هذا فلا يجوز المسح على الجوارب المعروفة الآن ما دامت لا تمنع وصول الماء لأن القصد الأساسي من المسح هو عدم وصول الماء إلى الجسم فإن كانت بالمواصفات المذكوره فلا بأس بالمسح عليها ولا ينبغي أن يؤخذ جواز المسح عليها على اطلاقه ولا أن تكون التسمية لمجرد الشبه كافية في الإلحاق بالمشبه به في الحكم فكم في التسميات من تجاوزات وكم فيها من الاعتماد على أدنى ملابسه مع المخالفات في الأمور الجوهرية. أما المسح على غطاء الرأس، فقد روى مسلم والترمذي عن المغيره بن شعبة أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وروى مسلم وغيره عن بلال. قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار والمراد بالخمار كل ما يغطي الراس من الرجل او المراه ومنه العمامه للرجل والطرحه وما يماثلها للمراه قال جمهور الفقهاء ابو حنيفه وماجد والشافعي لا يجوز الاقتصار في مسح الرأس في الوضوء على العمامة أو الخمار ويجوز تبعا يعني أن يمسح الناصية المكشوفة ثم يكمل على غطاء الرأس بالمسح ولا يجب خلعه وحجة هؤلاء أن الله فرض المسح على الرأس والحديث الوارد في العمامة محتمل التأويل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 فأمرهم أن يمسحوا على العصائب أي العمائم وهذا الحديث كما قال النقاد حديث ضعيف لا يعارض القوي والقائلون بالجواز بعضهم اشترط ما يشترط في المسح على الخفين من لبسه على طهارة وألا لا يتجاوز يوما وليلة للمقيم او ثلاثه ايام للمسافر ومهما يكن من شيء فان المسح على الراس هو الواجب كما قال الجمهور وليس فيه مشقه لان بعضهم قال يكفي مسح ثلاث شعرات لا جميع شعر الرأس ومن كان شعره يتاثر بمسحه كله فليمسح قليلا منه فهو كاف على أن ذلك كله في الوضوء، أما الغسل فلا بد فيه من غسل الشعر كله، والله أعلم.